بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسياسي أعمالنا من يهديه له فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيره وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين كشف الله به الغمة ووحد الأمة وجعل الزلة والصغار على من خالف أمره فصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلى الله وسلم وبارك على جميع أنبيائه ورسله وجعلنا الله تعالى من أكبائهم وبالجنة من أضحادهم أما بعد أيها الإخوة والأخوات إن الله جل وعلا بعث رسله وأمر الناس بطاعتهم واتباعهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وبين الله تعالى أن دين هؤلاء الرسل واحد وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا نوحي إليه وما أرسلنا من قبلك من نبين إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالأنبياء أولاد علا دينهم واحد لكن شرائعهم شتاة ولقد جعل الله تعالى لهؤلاء الأنبياء دلائل بينات وآيات واضحات تجعل الناس يؤمنون بأن هؤلاء هم أنبياء مبعوثون من عند ربهم جل جلاله ولقد جعل الله تعالى هذه الآيات التي يجعلها للأنبياء موافقة للعفر الذي يعيش فيه هذا الرسول موسى عليه السلام لما بعث في عفر قد كثر فيه السحر وخوارق العادات جعل الله تعالى له من الآيات ما في ظاهره هو خارق للعادة فكان يخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين ويلقي العطاء فإذا هي حية تسعى فبهر بذلك كل ساحر وأدل كل كافر عيسى عليه السلام لما بعث في عصر قد كثر فيه الطب وأنواع العلاج جعل الله تعالى له من الآيات ما هو في ظاهره مشابه لما يفعله قومه فكان يبرئ لحمها والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله أما محمد صلى الله عليه وسلم فلقد جمع الله تعالى له من أنواع الآيات ما بهر البرياء حتى إن اليهود والكفار من قريش إلى غيرهم من الناس في عصره لم يكونوا يستطيعون أن يكذبوه في دواخل نفوسهم إنما كانوا يكذبونه بألسنتهم فيجحدون به لكنه تستيقن أنفسهم في كثير من الأحيان صدقه عليه الصلاة والسلام الذين أوثوا الكتاب يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه قريش كانت تكذبه عليه الصلاة والسلام بألسنتهم لكنهم يعلمون في دواخلهم أنه عليه والسلام صادق أو لم تسمع أبا طالب وهو يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا عجبا ما دام أنك تعلم أنه من خير أديان البرية دينا فلماذا لا تتبع لولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا وفي شعر آخر له يمدح النبي عليه الصلاة والسلام مدح المصدق بنبوته لكنه يكذب في ظاهره خوفا من قومه حتى مات على ملة قوما فكان يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبيض يستفقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل إلى آخر الأبيات التي يدعو فيها التي يبين فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما يدعو إليه كل هؤلاء الأنبياء قد جعل الله تعالى لهم من أنواع الآيات البينات ما يظهر به البريات فنوح عليه السلام جعل الله تعالى لهم من الآيات ما لما كذب بها قومه أدى به ذا أدى بهم ذلك إلى وقوع العقوبة عليهم فدعى عليهم بثلاث كلمات قال رب إني مغلوب فانتصر هذه الثلاث كلمات تشققت لها أبواب السماء بهذا الماء العظيم وتشققت لها الأرض وتفجرت حتى حمله الله تعالى على تلك السبينة على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر هؤلاء الأنبياء قد جعل الله تعالى لهم هذه الآيات ولو ذهبنا نقف على آيات الأنبياء المتنوعة لطال بنا المقام بل لو أردنا أن نقف على آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لحتجنا لذلك إلى كلام كثير ربما يمتد إلى ساعات طوال يكفي أن تعلم أن البيهقية والأصفهانية وجموع من أهل العلم قد ألفوا في نبوته في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ألفوا في ذلك مؤلفات حتى بلغت عند بعضهم إلى سبعة مجلدات وإلى سسعة مجلدات كلها يذكرون فيها دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حتى لا يملك القارئ فيها إلا أن يصدق بنبوته صلى الله عليه وسلم نعم هذه النبوة كما قال الله تعالى عن عن تفينة نوع تجري بأعيننا بحفظنا وعنايتنا وولايتنا لعلنا نقف في هذا المقام على خمسة أنواع من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت الأنواع كثيرة ولو ذهبنا نقف عليها لطالبنا المقام لكني في كل نوع سوف أذكر مثالا أو مثالين لأن كل نوع من هذه الأنواع يحوي تحته أمثلة كثيرة من سيرته العظر عليه الصلاة والسلام فلو ذهبت تسير على هذه الأنواع وتمضي فيها وتتلمس ما فيها لحتجت أيضا إلى أن تعددها في وقت طويل لكني ساكف معكم على, على شيء هو من ألطفي وأحسن ما ورد فيها أيها الأحبة الكرام آيات البوة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين آيات ودلائل تتعلق بالأفعال وآيات ودلائل تتعلق بالأقوال. أما الآيات التي تتعلق بالأفعال فهي كتكثير الطعام القليل وكنبع الماء بين أصادع عليه الصلاة والسلام وكشفق القمر حتى صار في القسين هذه من آيات الأفعال وهناك آيات في الأطوال كإخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات مثلاً إلى غير ذلك من الأمثلة التي سيأتي معنا طرف منها أول هذه الأقسام إخباره عليه الصلاة والسلام بأنواع من المغيبات وهذا له قتمان أيضا فقد يخبر بغيب لم يقع بعد فيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام أو قد يخبر بغيب وقع لكنه وقع في بلد آخر فيخبر بأمر وقع في اليمن مثلا أو وقع في الشام أو ربما وقع في المدينة أو في خيبر فيكون الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام تماما من ذلك ما رواه موسى بن عقبة في مغازين أن سعد بن معاذ كان بينه وبين أمية بن خلف في, في أيام الجاهلية فكان أمية بن خلف إذا أراد أن يسافر إلى الشام يخرج من مكة شمالا فيمر بالمدينة فينزل عند سعد ابن معاذ ينزل عنده يوما أو يومين يرتاح ثم يكمل طريقه إلى الشام وإذا رجع من الشام جنوبا فإنه يمر بالمدينة أولا ثم يمضي منها إلى مكة فكان أيضا يرتاح عند صديقه سعد بن معاذ أياما سعد بن معاذ يفعل شيئا نفسه إذا أراد أن يمضي إلى اليمن أو صارت له حاجة في مكة يمضي ويجلس عند أمية بن خلف يرتاح عنده يوم أو يومين لم تقع حروب بعد بين المسلمين وقريش وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجر إلا قبل وقت يسير فجاءت يوم من الأيام سعد بن معاذ أقبل إلى مكة في حاجة نزل عند صديقه أمية بن خلف وهو نازل قال سعد بن معاذ لأمية بن خلف قال يا أمية انظر لي ساعة خلوة أريد أن أطوف بالبيت قال له أمية إذن انتظر إذا تعالى النهار واشتد الحر يعني قبيل الزوال بقليل قبيل الظهر الناس يؤون إلى بيوتهم أخرج أنا وأنت وتطوف بالبيت يكون ما في زحام ولا يرانا أحد في الطريق يعني يصنع معنا مشاكل فلما تعالى النهار أخذ وميت بن خلب بيد صاحبه وخرجاه في أثناء الطريق ما لقيهم مملوك من ملك مكة أو أمه من الإماء أو رجل من الضعفاء فإذا بي في العون هذه الأمة فإذا برأس الكفر فإذا بأبي جهل هو الذي يلقاه لقيهما في الطريق فقال أبو جهل لأمية ابن خلف قال يا أمية من هذا معك قال هذا أخي تربي قال من يترب قال نعم فغضب أبو جهل قال آويتم محمدا والصبات معه صبات جمع صابئ الذي غير دينه قال آويتم محمدا والصبات معه ثم تأتي فريج أن تطوف آمناً بالبيت أما والله لولا أنك مع أبي طفوان ما رجعت إلى أهلك سالمة فغضب سعد المعاد سعد المعاد سيد غير متعود واحد يعني يثخر منه ويهزئه بكلمات وأنا أي واحد أنا سيد من قومي في المدينة فغضب سعد وقال لئن منعتني يا أبا جهل من هذا لئن منعتني الطواف بالبيت أنك ما هو أحب إليك من ذلك قال تمنعني ماذا أنتم عندكم كعبة في المدينة تمنعني منها تمنعني من ماذا قال أمنعك طريقك إلى الشام صحيح نحن ما عندنا كعبة لكن أنت لك قوات تمضي إلى الشام كثير شمالا وتمر بالمدينة أقطع الطريق عليها أنا وقومي غضب أبو جهل قال والله ما تقدر قال بل أقدر ثارت بينهم الخصومة أميّه بن خلف المسكين تورط يلتف اليمين إلا هذا سيد من سادات قومه في المدينة سعد بن معاش يلتفت يسار إلا هذا سيد من سادات قومه في مكة أبو جهل المسكين ما يدري يفزع مع هذا ولا مع هذا فمالت نفسه إلى أبي جهل والتفت إلى سعد قال يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم هو أبو جهل وسمنا أبو الحكم قال لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي سعد غسل يده من الاثنين والتفت إلى أمية قال وأنت دعني منك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا نقتلك قال ها محمد قال لكم أنكم تقتلونني قال نعم قال والله ما يكذب محمد أبدا لكن قال لكم تقتلونني في مكة أم في غيرها مسألة من يغسر هذه منته انطدق لكن يريد يتأكد قال ما أدري قال تنقص تقتلون أميه بن خلف لكن والله ما أدري في مكة في غير المهم أنش مقتول, مقتول بأيدي المسلمين فترك أميه بن خلف الاثنين ومضى ينتفض ويكلم نفسه يقول والله ما يكذب محمد أبدا والله ما يكذب محمد أبدا حتى دخل على امرأته قال يا أمة صفوان قالت نعم قال علمت ما قال لي أخير يتربين قالت وماذا قال؟ قال زعم أن محمد أخبرهم أنهم يقتلونني. قالت والله ما يكذب محمد أبدا لكن بيقتلونك في مكة أم في غيرها؟ قال الله ما أدري لكن لك علي عهد ألا أخرج من مكة أبدا مكة فيها الحرق فيها عبيدي ومماليكي فيها قومي لن أخرج من مكة أبدا مضت الأيام فأقبلت طافرة لقريش ومرت بطريق قريب من المدينة وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فأرسل أبو سفيان إلى مكة يستنصرهم ويستخرجهم للخروج للدفاع عن قافلتهم فجعل أبو جهل يطوه في الناس يقول أيها الناس انفروا إلى قافلتكم دافعوا عنها كل الناس في مكة تجهزوا للخروج للقتال إلا واحد من هو أميها بن خلف جاس أبو جهل يذهب ويجي والناس يتجاهزون وأميه في الخلف جالس في ظل الكعبة مر أبو جهل مر مرتين وأميه جالس فوقف عليه أبو جهل قال يا أميه يا أبو صفوان قال نعم قال تجهزت؟ قال ما أريد أن أخرج قال عجبا إنك متى جلست جلس الناس معك أنت لست أي واحد أنت سيد من السادات إن جلست جلس الناس معك قال أما تذكر ما قال لي أخل يتربئي قال يا أبا طفوان أخرج معنا أنت الآن تخرب علينا الجيش كله قال ولا أتحرك من مكة أبدا أبو جهل صحيح أنه كافر وضال لكنه ذكي مضى وأحضر مبخرة وضع فيها جمرا وضع عليها كثرة عود بخور ثم أقبل إلى قمية وهو جالس مع قومه رجاله سيد قال يا أبا طفوان خذ تطير إنما أنت من النساء قالها النساء قال نعم لو, لو أنك رجل طلعت تتقاتل مع الرجال لكن نقعد مع الحريم واحنا نطلع نقاتل غضب أميه ضربها المبخرة وقام إلى بيته يا أم الصفوان جهزيني أجهزك إلى أين قالت أخرج معهم قالت أما تذكر ما قال أخوك ليذربي قالت أخرج معهم مرحلة أو مرحلتين ثم أرجع يعني الطريق إلى المدينة قويل 500 كيلو سأمشي معهم أكيد سينزلون للغداء سينزلون للعشاء سينزلون للمبيت فإذا نزلوا منزلا وهم 1300 سوف أغافلهم وأرجع صار أبو جهل أذكر كلما نزلوا منزلا وأقبل أميه وجلس على جلس عند بعيره ينتظروا أن ينشغلوا بالارتحان ليهرب أقبل أبو جهل ووقف آخر الجيش ثم قال ارتحلوا قم يا أميه أنت أول واحد ترتح ويقوم أميه ويمشي بات عليه المرحلة الأولى يقطع عند الثانية ثم يا أبا يا أيها الناس ارتحلوا قم يا أميه فلم يد يسوقه سوقا حتى وصل إلى مكان بدر ثم قتل بأيد المسلمين وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخباره عليه الصلاة والسلام بشيء من المغيبات من إخباره أيضا عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر دعتهم رأة يهودية إلى طعام فأقبل صلى الله عليه وسلم وكانوا قد حاصروا خيبر وقتا طويلا حتى جاعوا وتعبوا وأرهقوا وأصابهم الحاجة فلما وضعت هذه المرأة اليهودية هذا الطعام أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وجلسوا حول هذه الشاة المشوية المصلية فأقبلوا فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه الذراع ونهش منها نهش صاحب أصحابه ليقفوا عن الطعام فتوقفوا ثم وضع الذراع قال ادعوا لي منها هنا من اليهود فدعوهم له فأقبل رؤساءهم وقفوا بين ايديه صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء قالوا نعم نصدق معقول نتذب عليه لا نصدق نصدق فقال صلى الله عليه وسلم من أبوكم هذا الفخذ من اليهود كانوا ينتسبون إلى جد جبان وإذا سئلوا في معرض الافتخار من أبوكم انتسبوا إلى جد آخر هو بالحقيقة ليس جدا ليهود خيبر جد ليهود آخرين لكنهم ما يريدون أن تسبوا إلى جدهم الجبان فإذا افتخروا انتسبوا إلى جد آخر قالوا أبونا فلان لذاك الآخر الشجاع فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت قال يا معشر يهود هل أنتم صادقين إن سألتكم عن شيء قالوا نعم نصدق هل مرة نفطق وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا فقال صلى الله عليه وسلم من أهل النار قالوا نكون فيها يثيرا ثم تخلقونا فيها قال كذبتم اختأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء قالوا نعم قال هل جعلتم في هذه الشاك ثم قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك ليش أنا ماذا فعلت فما حملكم على ذلك قالوا أرادنا إن كنت ملكا متسلطا تموت ونبت منك وإن كنت نبيا لن يضرك لكن من أخبرك؟ فرفع صلى الله عليه وسلم الذراع قال أخبرتني هذه الذراع لما أراد أكلها من محبة الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم لما قربها إلى في قالت لا تأكلني. أنا مسمومة يا رسول الله. الذراع نفسها نطقت. يا رسول الله لا تأكلني لا لا تأكلني هي ما تستطيع أن تدفع السم عن نفسها لكنها ما تود أن تكون في بطن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسمومة. الذراع نطقت. قالت يا رسول الله لا تأكلني أنا مسمومة. قال أخبرتني هذه الذراع هذا النوع الأول من آيات نبوته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب هو من إخبار الله تعالى له وإلا فنحن نعتقد عقيدة جازمة جميعا أن الغيب لا يعلمه إلا الله قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. ولا ساحر ولا كاهن ولا مشعود لا يمكن يتنبأ بالغيب القادم جازما به لا يمكن أن يضطرع على ذلك إلا الله جل وعلا يعلم ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب قد يكشف له أحيانا أنواع من الغيب لمطلحه وهي الدلالة على صدقه ونبوة عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد ثم قال إلا من ارتضى من, إيش من ساحر من مسعود من ولي من رجل صالح لا إلا من ارتضى من رسول ثم بين أنه حتى في معرفة الرسول بالغيب هناك حماية عليه هناك حماية حتى لا يطلع على الغيب غيره إلا من ارتضى من الوسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رفضا فأي إنسان يدعي أن يعلم الغيب كل أنت الدار النبي صلى الله عليه وسلم يقول منات كاهلا أو عرافا فسأله عن شيء مجرد أن يسأله حتى لو قال له ذلك الساحر أو العراف كلاما ولم يصدق ومضى إنما مجرد أنه سأله عقوبته لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن صدقه فقد قال فيه عليه الصلاة والسلام من أتى كائنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول ما هو حاله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما اللي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن فيكون قد كفر بالقرآن كيف كفر بالقرآن؟ لأن الله تعالى قال في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وان صدقت إن هذا يعلم الغيب معناك كفرت بالقرآن? الله يقول لك ما يعلم الغيب إلا أنا وأنت كل إلا فلان يعلم الغيب فقد كفر بالقرآن قد يقول البعض كيف؟ يعني أنا ودي أصدق كلامك لكن صراحة نحن نعلم أن بعض الناس يخبر بشيء من الغيب الغيب يا جماعة ينقص منه بسميك هناك غيب كام وغيب نسبي مثال الغيب النسبي هو الذي يكون غيبا بالنسبة إليك لكنه ليس غيبا بالنسبة إليك مثلا مقدار المال الذي في جيبي هو غيب بالنسبة إليك صح أنت ما تدري لكنه ليس غيبا بالنسبة إليك فأنا أعلم كم في جيبي من المال فلما تذهب أنت إلى لما يذهب الإنسان ولا لأنت إن شاء الله أطهر لأن تذهب لما يذهب الإنسان إلى ساحر أو إلى مشعوذ أو كاهن فيشتكي إليه من مرض عنده وهالمشعود في بلاد بعيدة فيأتي إليه هذا الإنسان ويقول له أنا والله ابنتي مريضة أو أنا مريض أو قد سعلت كذا يفأل أي سؤال فيه نوع علم الغيب فماذا نفعل؟ فيقول لذلك المشعود أنساكن في البلد الفلاني يقول سبحان الله كيف عرف؟ أن زوجت اسمها فلانة؟ الله يحرف أنتم أختك هذه المريضة أو ابنك المريض أو كذا قد تزوجت أو قد دارتكم مرة فلانة وهي عمتك صحيح؟ يقول سبحان الله يعلم الغيب هذا ما هو الغيب حتى يعلمه هذا أنت تعلمه وأمك تعلمه وإخوانك يعلمونه والجن المرافقين لك يعلمونك رأيت كذلك؟ فهل صار غيبا؟ إنما هؤلاء, الـ الـ هؤلاء السحرة والكهنة والمشعوذين هؤلاء لهم أطحاب من الجن يقدمون للجن قربات فيخبرهم هؤلاءك الجن بحالك أنت لكن لو قلتنا طيب يا ساحر أخبرني من الذي سيحصل لي بعد ساعتين لا يمكن يعرف لأن هذا غيب لا يمكن يعرف أبدا هذا هو الغيب التام الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ولو قال لك بعد ساعتين أنت ستكون في المكان الفلاني أو في المكان الآخر لكان كل هذا ضرب من التوقعات دون أن يكون له حقيقة ذكروا أن أحد هؤلاء الفرهان والعرافين والمنجمين ممن و... يدعي علم الغيب عموما دخل مرة على أحد الخلفاء فرأى في حجر هذا الخليفة مولودا فجاء هذا يريد يعني أن يتقرب إلى هذا الخليفة بنوع من القربة فأقبل هذا الكاهن فقال يا أيها قال نعم قال ألا أخبرك بمستقبل هذا المولود قال بلى جعل ينظر في النجوم ويعد بها ويتكلم بضلاته ثم قال آه هذا سوف يكبر ويكون فارسا من الفرسان وهذا سيكون ممن يقاتل بسيفين في وقت واحد ما يحتاج يمسك بالجامل الفرس وهو يقاتل وهذا سيتزوج بنت الملك الفناني الذي في البلد الفناني وسوف يملكهم أيضا وهذا سوف يحصل له كذا وبدأ يذكرنا وسوف يرزق بكذا من الأولاد وسوف تكبر المملكة في في في حياته وسوف يحصل عنده كذا من الوزراء والعظماء وسوف وأخذ يطول الكلام وأعطاه جميع الميزات والخصائص. ثم انتهى ينتظر الجائزة فقال له الخليفة أصلا يا كذاب هذا بنت وليس ولد يقول هذا بنت وليس ولد كذب المنجمون ولو صدقوا هؤلاء أصلا يضربون بشيء من الغيب، وكم لعبوا في الناس بكثير كثير من الأحيان خاصة أولئك الذين يظهرون في القنوات الفضائية فيصطيفون أحيانا يتضيفون منجما أو قارئ كف أو قارئة كف في قناة فضائية تبث من لندن ولا من باريس ولا من أستراليا ولا من واشنطن يعني بينك وبينها آلات الأميال ثم يتصل بهم متصل من بلد بعيد عنهم ويقول لهم أنا من فلان, فلان اقرأوا كفي فيقول له الجالس ضع كفك على الشاشة هذا واقع ولو شئنا نسمي بعض القنوات لفعله ويأتي ويقوم هذا المكانه مسكين والتلفون معه والدقيقة بالثلاثين ولا سبعين ريال تحسب عليه ويربحونها هم ثم يضع يده على الشاشة ويبدأ يقرأ له كتبه بالترالية معقول وما شاء الله الكف اللي بيدخل يعني بدل ما يصبح التلفزيون يبث طار يستقبل فيبدأ يبث الذبذبات من هالكف الكف وتدخل وتطلع وتذهب إلى الطبق الفضائي هذا وتذهب إلى القمر الصناعي وتنزل محقول لهذه الدرجة لكن المشكلة ليست هنا المشكلة أن هناك عقول تصدق هالكلام هؤلاء الجماعة لو كان الناس يضحكون منهم لما فشلت البرامج التي يبثونها لكن المشكلة أنهم يجدون عقولا تفيها غبية مجنونة يحتالون عليها وفعلاً وتجد أنه يتصل ويقول وضعت كفي يقول لا ضع كفك اليمنى والله لو تضع رجلك ما درى ويبدأ يقرأ لهم مثل هذا الكف أو الذي لا يقول لك أقرأ كفك يتصل ثم إذا اتصل بهم قالوا له ما اسمك قال اسمي فنان قالوا ما اسم أمك تدري لماذا يسأل هؤلاء الكهان عن اسم الأم لأنهم يسيئون الظن بجميع الناس وبجميع النساء ويفترضون أن كونك ابن فلان هذا أمر مشكوك فيه لأن أمك يرثقه يفترضون ذلك لكن كونك ابن فلانة هذا مئة في المئة لأنك من بطنها فهم يقولون ما اسمك عطنا اسم أمك اسم أبيك ما ندري أمك جابت جاءت, جاءت بك من, من ماء أبيك ولا من ماء غيره ما ندري انظر إلى خبث نفوسهم أصلا في النظر إلى الخلق فإذا أخبرهم وقال أنا فلان ابن فلانة قالوا آه أنت مولود يوم كم بالضبط ولا يصبح تعطيهم بالهجري لا بد تعطيهم بالميلادي ثم تخبرهم بتاريخ الميلاد فيشخطون سخوطا ويخطون خطوطا في أوراق ثم تقول لك العرافه الكاهنة هذه المشعودة أو قد يكون رجلا أو امرأة يقول لك نعم أنت سوف يحصل لك كذا وتتزوج كذا أو تطلق كذا أو تتوظف كذا ويبدأ يلعب بعقلك. أنت في الحقيقة لا تستطيع أن تقول له أنت كذاب لأنه يخبرك بأمر سوف يحصل مستقبلا يدعي أنه سوف يحصل مستقبلا فأنت ما تدري لو لك غدا سوف تمرت ما تستطيع تقول أنت كذاب لأنك ما تدري أنت أصلا ليس عندك مقياس لم يخبرك بماضن يقول لك أنت مرض فتقول كذاب لم يقع يخبرك بأمر مستقبلي وبالتالي تجد أن الناس يطيرون مع أمثال هؤلاء مع الأسف الشديد خاصة يا جماعة ما ينشر أحيانا من الأبراج وقد بدأت تنتشر أكثر حتى في بعض الجرائد التي لم تكن تصدر الأبراج والتنجيم بدأت من خلال شهر تقريبا تصدر فيها بعض هذه الأبراج فيقول لك أنت مولود مثلا في الشهر الفلاني إذا برجك هو برج الدلو برج الكبش برج الأسد من أين من من هذه المسميات أصلا حتى؟ حتى تخذروها وتجعلوها خاعدة لجميع الناس ثم قد يأتي إنسان وانتبه قد يأتي إنسان ويأخذ هذه المجلة التي فيها الأبراج ويقول أنا سأقرأ من باب التسلية من باب معرفة الواقع من باب كذا ويعلم أنه مولود في الشهر الفلاني وأنه هذا الشهر يطابق البرج الفلاني فيبدأ ينظر هذا برجي يالله نرى هؤلاء المشعوذين ماذا يقولون هؤلاء المجانين هؤلاء الكذابين هذا شعوره في البداية فيذكرون له كلاما عاما سوف يصيبك فرح خلال هذا الأسبوع سوف يأتيك خبر سار خلال هذا الأسبوع سوف تحزن في وقت معين لكن لن يقول حزنك في هذا الأسبوع فيقول آخي هؤلاء يدعوا العلم الغيب بعد بكرة يهدي إليه واحد من أصدقاء قلم بريالين ولا ثلاثة ريال ويفرح به ويضعه في جيبه ثم يقول آه التنجيما ترأت لأتيني خبر وسار أوه هذا الخبر فعلا أو أمه تقول ترى سنذهب إلى مكان كذا أو زوجته تطلب منه أن يحضر كذا أو, أو يأتيه أي أمر من الأمور العادية التي تحصل للناس لكنه قد ارتبط بدهنه انتظارها اللحلة فيبدأ بدل ما كان مكذبا مئة في المئة يكون مكذبا تسعين في المئة ثم بعدها ينزل إلى 80% ثم بعدها ينزل التكذيف إلى 70% ثم ينزل إلى 10% ثم يبدأ هو يذهب إلى المجلات التي فيها الأبراج ليقرأها ولينظر فيها التوقعات بعدما كان مكذباً 100% أصبح بعد ذلك يقع في قلبه نوع من التصديق لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر قال من أتى كاهنا أو عرافاً فسأنه عن شيء عن أي شيء حتى لو ما تصدقه لو قلت يا الله نسأله ونجري أنك كذاب كما يقع من بعض السائحين أحيانا الذين يذهبون للسياحة في بعض البلدان إن عربية وإن غير عربية أحيانا يأتي بعض الناس الذين في الشارع ويأتيك ويقول لك تريد أن أقرأ لك كفك بلاش فأحيانا بعض الشباب يقول يا الله أقرأ كفك نضحك عليه فيبدأ يقرأ الكف ويخبره إما بأمور عنده أصلا في بلده أو بتوقعات معينة يقول آه أن ستتزوج خلال السنتين القادمتين تريد أخبرك بصفات المرأة التي ستتزوجها طبعا مجرد سؤالك له حرام حتى لو بلاش يقول ها أخبرني يقول إدفع كلا وكلا فتكون هذا الدفع الذي يدفعه أصلا ما هو مبلغ بالنسبة في إلى هذا الدافع يعتبر يسير بينما قد يكون معتبرا عند الآخر فتجد أنه قد يدفع له ثم يقع في قلبه نوع ولو يسير من التصديق ومن أتى أو عرابا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذه قضية مهمة ينبغي علينا جميعا أن نحذرها فهي تمس العقيدة قبل أن تمس غيرها هذا هو النوع الأول من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم تكثيره للطعام القليل والشراب القليل الذي يكثر فوق الحاجة أو فوق العادة رواه البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نحفر الفندق إذ عرضت لنا كدية شديدة لم تذهب فيها معاولنا يعني طخرة عظيمة صلبة يضربونها بالفأس بينكسر الحديد والصخرة لم يسبها أذى قال فقلنا يا رسول الله هذه صخرة عرضت لنا لم تجهد فيها معاولنا يعني ماذا نفعل قال إني نازل نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق والخندق كان على طول جهة من جهات المدينة بعرض حسب قياساتنا اليوم بعرض أربعة أمتار وعلى طول جهة من جهات المدينة فأقبل صلى الله عليه وسلم ونزل وأخذ المعول الفأس وكان يلبس عليه الصلاة والسلام إذارا ورداءا فالإذار من سرته إلى الأسفل والرداء يغطي الصدر والبطن ويداه تحت رداءه أخذ الفأس كلباس الإحرام أخذ الفأس فلما رفعه عليه الصلاة والسلام انكشف بطنه فإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. قال جابر: وقد لبّتنا ثلاثة أيام والله ما رقنا ذواقاً ما في إلا الماء جائع عطشان ما في يشرب إلا ماء بس قليلة بطنك. يقول ثلاثة أيام ثم هم قوم جوعا ويشتغلون. ليس إنسان جائع وجالس مرتاح لا إنسان جائع ويشتغل يعني يحرق السعرات الحرارية التي بجسمه يحتاج إلى أكل قال جابر والله ما على هذا الصبر يا رسول الله اعذن لي إلى أهلي فأدين له أقبلين امرأته يا امرأة قالت نعم والله لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا والله ما على هذا الصبر قالت ماذا رأيت قال رأيت بطنه معصوبا بحجر ويلك عندك أي شيء يؤكل خبز تمر لحم أي شيء قالت والله ما عندنا إلا صاع من بر صاع يعني كيلوين وأربعين جرام هذا هو لم يطحن فإذا طحن قل قالت ما عندنا إلا صاع من بر وعناق عند صغيرة عناق فإن شئت إن شئت طحمت الشعير أو البر وذبحت العناق هذا ملكنا هذه الثروة التي عندنا هذا نفعله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعلي طحنت ما طحنت وعجنته وجعلته في طبط حتى يختمر ومضى هو إلى العناق بسم الله الله أكبره دبحه فقطعها وضعها في البرمة في القدر وصب عليها الماء وضعها تحت فوق النار وأقبل إلى الباب ليذهب فريعا مستبشرا عند عشاء الليله ومن عنده خير الأضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يخرج تعلقت به مرأته. قالت يا جابر. قال نعم. قالت قد رأيت الطعام. أعني قليل من العجين وعناخ. فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ومعه. ما تتحمس وتأتي بخمسة ولا تبدأ. أنا رأيت الطعام بالكاد يكفي ثلاثة أربعة. ما تتحمس. قال لا رفضر النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو أورث لي. مضى. وأقبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس والناس هذا يشتغل وهذا يرتاح وهذا يقول فجئت إليه فساررته ما معنى ساررته؟ كلمته سرا قلت يا رسول الله استحي يقول عشاء عشاء شوية لحم قبضتين استحي يقول طعام قال يا رسول الله طعيم لي تعيم فتعال أنت ورجل أو رجلان لأن حتى هو بيعكل أولاد بيعكلون وقد يرسل إلى أخواته وإلى نحن أبرز فينا كثير يريدون قال النبي صلى الله عليه وسلم كم هو إيش الطعام قال صلى الله عليه هذا عناق وصعب من بر أو شعيب تعرف لكن تعال أنت ورجل أو رجلان فقال صلى الله عليه وسلم كثير طيب ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى طعام جابر أهل الخندق فوق الفرثل وناس جوعة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رابط بطنة بحجر فما بالك ببقيتهم يا رسول الله يعني ماذا تيعشف أهداه يا رسل قال اذهب أنا أدرا اذهب فلا تخرج العجين من مكانه ولا تحرك اللحم حتى آتي خل كل شيء على ما هو عليه مضى جابر يقول فذهبت أحضر أحضر ذهب أجري دخل على امرأته قال ويلك فضحنا فضحنا قالت وما بارك قال جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار قالت قاتلك الله أولم أكون حذرتك أنا ما قلت لك لها تتحمد قال والله ما ما أعدمتهم أنا قالت من دعاهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هل سألك عن طعامك يدري عن طعامك كل لا قال نعم قالت هو أدرأ سألك هو أدرأ اشف المرأة العاقلة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جموع الناس مهاجر من المهاجرين ناس جوعة أقبلوا حتى وصل إلى بيت جابر ثم دخل صلى الله عليه وسلم استأذن فأذن له فدخل إلى المطبخ ما ذهب جلس في المجلس وقال عجلوا العشاء دخل بنفسه استأذن فأذن له فدخل صلى الله عليه وسلم إلى المطبخ عمره قريب من الستين، ثم أقبل إلى إناء العجين وكشفه ونفت فيه ودع الله أن يطرح فيه البركة. ده يعني نحن جنودك يا رب العالمين وجوعة والكفار مقبلون علينا. هؤلاء ضعفهم جنودك. اللهم بارك فيه وغطاه. ارتف إلى القدر وكشفه. ونفذ فيه ودع الله أن يطرح فيه البركة وغطاه ثم التفت إلى امرأة جابر وقال ادعي خبازة فلتخبز معك خبازة فهذا كلها عجين في قبضتين وينتهي وخبازة خبازة دعت خبازة تقول امرأة جابر فوالله لقد كنت أكبض القبضة من العجين فينبت مكانها مثلها والنبي صلى الله عليه وسلم يغرف من اللحم هو جلس في المطبخ يغرف من اللحم ويضع في طحم وامرأة جابر والمرأة تحبزان وترقيان الخبز إليهما والنبي صلى الله عليه وسلم قطعه القبز ويضعه ويطب عليه اللحم من يجد خبز ولحم ومرق في ذاك الوقت تقول عائشة كان يمضي علينا ال... نرى الهلال تلو الهلال كل الهلال،, الهلال يعني يمر شهران وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قيل فما كان طعامكم قالت الأسودان الثمر والماء جائع الصبح ثمرتين وما الظهر جائع ثلاث ثمرات أربع وما والله والثمر وما شهرين فمن يجد نعم وخبز ومرق وطازج يقول فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر أدخل عشرة عشرة وقل لهم ادخلوا ولا تضاغطوا يعني المكان يكفي والطعام يكفي ما يحتاج تتزاحمه قال فأدخلت عشرة وخرجوا فأكلوا حتى شبعوا ثم أدخلت عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم أدخلت عشرة فأكلوا حتى شبعوا والنبي صلى الله عليه وسلم في المطبخ، في الحر عند التنور يصنع لأصحابه ويعمل يقول جابر فأقسم بالله لدخلوا وأكلوا جميعا ثم خرجوا قيل يا جابر كم كنتم قال كنا ألف رجل ألف يأكلون لجوع سابق وجوع لاحق تدري كيف جوع سابق مضى له ثلاثة أيام ولم يأكل شيئا وجوعنا لاحق لأنه يدري هالطعام ما يجد فسنه إلا مرة أو مرتين فهو يأكل لأنه يدري سيأتي أسبوع لن يجد طعاماً فيأكل حد أسبوع جاي طبعاً يا جماعة هل ألف رجل أكلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في المطبخ تتوقع كل عشرة طبعاً ألف دخلوا عشرة عشرة يعني مئة مجموعة دخلت صح مئة مجموعة كل مجموعة كل عشرة يحتاجون فترة أكل أكل كم يعني مسلا يتوقعون كم يعني مثلا خمس دقائق هذا أقل شيء دقائق حتى يطدع يأكل يعني عشرة أشهار هذه خمس دقائق هذا أقل شيء اضرب خمسة في مئة لأنه 100 مجموعة كل مجموعة احترض خمس دقائق معناها اضرب خمسة في 100 مجموعة أكثر 500 دقيقة يعني كم ساعة تطلع عندك عند القرابة كم ها قرابة الثمان أو أو أو أو قرابة الثمان ساعات أو التسع ساعات والنبي صلى الله عليه وسلم في المطبخ يقول فلما انتهوا قربتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأكل منهم وإنك لعلى خلق عظيم ما كان يقول نفسي نفسي أنا الرئيس أنا المسؤول الكبير عليهم أنا الملك أنا النبي أصلا لا لا لا لا وإنك لعلى خلق عظيم فبما, فبما رحمة من الله لانتلاهم أجوعوا ويأكلوا ما في مشكلة أثعبوا يرتاحون فبما رحمة من الله لانتلاهم ولو كنت فضا خريض القلب أشي اللي يحصل لم فضوا من حولك هذا يذهب إلى أهلة فقيف يسردك هذا يذهب إلى أهلة خزاع يسردك هذا يذهب إلى مضر يسردك هذا يرجع إلى, إلى ثارث يسردك هذا يرجع للحبشة لنفضوا من حولك لا لا ولو كنت فضل غريض القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستفر لهم وشاورهم في الأمر شوف الأخلاق النبوية منه عليه الصلاة والسلام كيف كان يحتوي بها أصحابه عليه الصلاة والسلام من تكثيره صلى الله عليه وسلم للماء حديث جابر أيضا في البخاري يقول كنا في الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفنة ليتوضأ منها قال فأجهش الناس إليه أول ما قربت الجفنة ليتوضأ أقبل الناس عليه واجتمعوا يقول فقال صلى الله عليه وسلم ما بالكم <تصفيق> أنا ليش 미ش relacionaga ما بالكم قالوا ما في العذكر ما في أي شيء نشرب منه أو نتوضع منه إلا الماء اللي بين يديك وهم في بر حبسوا عند قول مكة في الحديدية يقول جابر فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإنعاء قال فوالله لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه فوالله ما بقي من إناء في العذكر إلا ملأناه فشربنا وتوضأنا قيل كم كنتم قال كنا 1400 1400 من هذه الجفنة التي نبع الماء بين أطابع الشريف عليه الصلاة والسلام من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم شفاؤه للأمراض من ذلك ما في البخاري أيضا أن أبا رابع اليهودي كان في حصن له منيع وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الأدى سارة يرسل من يقاتله وطارة يرسل من يريد اغتياله وطارة يشتري قيان من النساء المغنيات ويجعلهن يغنين بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجائه وأنواع الأذى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الله أصحابه من لنا بأبي رافع قال عبد الله بن عتيك أنا يا رسول الله قال اذهب يقول عبد الله بن عتيك فذهبت إليه ليقتله يقول فكنت أنا وأصحابي ذهب معه مجموعة ثلاثة أو أربعة يقول فكنا نسير بالليل ونختبئ في النهار حتى نصل إلى الحصن ما يدرون عنا قالت حتى وصلنا إلى حصنه قالت إذا حصن منيع ليس له إلا باب واحد يفتح مرتين في اليوم مرة في الصباح ليخرج المزارعون ورعاة الغنم ومرة ثم يغلق ثم يفتح في المساء عند المغرب ليدخل هؤلاء وكان الحارس يعدهم عددا ويعرفهم واحدا واحدا لا يمكن يدخل أي واحد إلا والحارس يعرفه فلما جاء الصحابة عبد الله بن عديق واصحابه تحيروا كيف ندخل يا جماعة يقول فقلت لهم أنا أذهب لانظر أنا أذهب لخطط كيف نستطيع أن ندخل إلى الحصن مضى حتى اقترب من الحصن فلما اقترب منه فإذا الحارس فتحه عند المغرب وجعلوا يدخلون بدوابهم والحارس ينظر إليهم واحداً واحداً فلم يستطيع أن يدخل في غمارهم يقول فأغلق الباب وجلس أفكر وأظلم عليه الليل وأنا أفكر كيف أقفز السحلف ما في مجال يقول فبينما أنا على ذلك اذ فقدوا حماراً لهم دابة قال ففتحوا الباب وخرج بشعل فيها نار يلتمسونه. قال وجعلوا يبحثون يمنة ويسرة فلم يجدوه فطاح بهم الحارس في الظلام ادخلوا وإلا أغلقت الباب قال فدخلوا يتزاحمون فدخلت في غمارهم إلى داخل الحصن وأغلق الباب الآن صار داخل الحصن يقول فاختبأت في مربط حمار بجانب الباب ظلام يقول فأقبل الحارس وأغلق الباب وقتله ثم ازدفت يمينه ويسارا ما في أحد علق المفتاح في مكان معين عند الباب يقول فنظرت إلى قصر أبي رافع هذا حصن في مجموعة بيوت لأصحاب أبي رافع وفي قصر في الداخل لأبي رافع نفسه قال فنظرت إلى قصر أبي رافع فإذا السراج يزهر وإذا عنده أصوات فعلمت أن عنده قوم فرأى صديق ندخل بين عشرة أو قمت عشر، قال فانتظرت حتى أطفئ السراج وانخفضت الأصوات وخرجوا من عنده، قال فخرجت وأقبلت إلى المفتاح، وفتحت الباب وجعلته مفتوحا شيئا يثيرا، حتى لو ندر بي لو عرفوا بي وأقبل فاهرب ما أخذ المفتاح وأفتح جرب مفتاحين ثلاثة فأشرب أفتح الباب وأهرب، يقول وأقبلت إلى بيوتهم. فجعلوا أغلقها عليهم من الخارج. في السابق كانوا في بيوتهم يجعلون، وأنا بعض البيوت الآن في بعض القرى على هذا الحال يجعلون للباب كفلين، أحدهما من الداخل والثاني من الخارج. لئن كذلك قال فجعلوا أقتل البيوت عليهم من الخارج. قال ثم صعدت إلى غرفة أبي رافع مع السيد عبد الله بن عتيق ذكر ابن حجر في ترجمته أنه كان ضعيف البصر. دخل إلى غرفة أبي رافع فإذا هي مظلمة وهو ضعيف البصر. اجتمع هي مظلمة وهو ضعيف البصر. يقول فلم أرى شيئا فقلت يا أبا رافع يا أبا رافع قال من من كلمه وهو الأفراشة من من قال فأقبلت إلى موضع الصوت ورفعت, ورفعت السيف وضربت ضربه قال فطاح وما يدري سيف وقع في رأسة في بطنة في رجلة ما يدري طالما قال ثم خرجت مسرعا فسمعت صراخه ما ما قال فرجعت مرة أخرى وغيرت صوتي كهيئة المنجد له قلت ما بالك يا ضرافع ندعو الحرس ندعو الجند قال نعم ادعو أصحابي أشعل السراء يقول وهو يتكلم أقبل وضربت أخرى أقوى من الأولى ما يدري وين تقع يقول وخرجت فسمعت صراخه وبدأت الجن يبتلقظون وقال فرجعت إليه وغيرت صوتي يا أبرافع ما بالك ما أنا ماذا تريد قال أقبل بسرعة أنقذني قال فأقبلت إلى مصدر الصوت ووضعت السيف على صدره ثم تكأت عليه حتى سمعت فارقعت عظام ظهره هذا ما يجيب أن رجعه يقول ثم خرجت ونزلت مسجعا وقد استيقظ الناس فظننت أن السلم انتهى ظلام فقفزت ووقعت على رجلي فانكسرت ساقي يقول فقمت ونتعت عمامتي رجل وربطت ساقي حتى ما تشغلني واتكعت على سيفي وأخذت أخطر على رجل واحدة حتى أقبلت إلى أصحابي هو غاب له ثلاثة أربعة ساعة فلما تقريبا يعني يقول فلما عدتوا إليهم قالوا كيف الخطة؟ قلت الحمد لله هنا الموضوع كيف أنا فأسكت فقد قتل الله الفاجر قالوا هيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع قلت أنتم أرجعوا أما أنا فوالله ما أرجع إلى المدينة حتى أسمع بأذني أنه مات. ما أريد أقول والله رسول الله أنا أظن مات يمتر أبو وليد قولنا نعم ما، وكانوا في الجاهلية إذا مات عظيم من عظمائهم رقى راق على سرقة في قصره ثم نعاه إلى الناس وأنشد فيه الأشعار كانوا يفعلون ذلك فانتظر جعلوا عنده دابة وانتظر حتى الصباح فلما أسفرت الدنيا خرج أحدهم ورفع عن قصر أبي رافع وقال أيها الناس أنعى إليكم أبا رافع قد قتل البعض قلت الحمد لله قال فركبت دابتي وأدركت أصحابي وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لكن رجلي مكسورة فقال صلى الله عليه وسلم ابسط رجلك قال فبصدتها قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها والله ما فارقت يده رجلي حتى قفزته ليس بهذا ليس بهذا أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحيت أجيالا من الرمان في معركة أخرى في موقف آخر أبو قتادة في بعض المعارك رمي بسهم فأصاب عينه وخرجت عينه وصارت مندلقة مألقة بشيء من العروق واللحم والعفن أقبل إليه أصحابه قال يا أبو قتادة يعوضك الله خلاص صار عينك انتهت وأراد أن يقطعوا اللحم المتمزق هذا وصار يصبح بدون عين إلا عين واحدة قال لهم يا قوم لا تفعلوا قالوا كيف ما نفعل أنت خلاص يعني. قال عرضوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضوا به حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عيني فقال له صلى الله عليه وسلم إن شئت أعدتها كما كانت وإن شئت تطبرت ولك الجنة والله يعني الجنة يعني أمر عظيم بلا الشك يفرح به الإنسان لكن فرض عيني يعني أبقى بعين واحدة جعل وازن الجنة يريدها ويريد عينك قال يا رسول الله قال نعم قال إني رجل حببت إلي النساء يريد يتزوج ويشتري إماءه وأخشى يا رسول الله إن ذهبت عيني أن تبغضني النساء بشكل يعني غير مقبول عندهم يا رسول الله أعد عيني والجنة إن شاء الله يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عينه ودع الله تعالى قال فلما رضع يده وفتح عينه فكان الذي يراه لا يدري أي عينيه أصيبت لا يدري السهم جاء يمين ولا يتار ما يدري لا يدري أي عينيه أصيبت النوع الأخير من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم تأثيره في الأشجار من ذلك ما أخرجه البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فيقفوا في قبلة المسجد وإذا تعب أحياناً يتكع على جذع نخلة أقبلت امرأة من العنصار يا رسول الله قال نعم يا رسول الله المرأة ترى كل مرة يتكع على جذع جذع قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أنا عندي غلام نجار فهل آمره يصنع لك منبرا ما كل مرة جذع نصنع لك منبر قال مريه إن شئت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الجمعة إلا منبار مرتب فأقبل صلى الله عليه وسلم ورقى درجات المنبر ثلاث وقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس قام بلادي يؤذن يقول أنس فسمعنا بكاء كبكاء الصبي يقول فالتفتنا فإذا هي النخلة فصيح حتى كادت أن تنشق يقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى جذع النخلة وضمه بين يديه قال فجعل يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت هذا وأشتر الله أن يجزيكم خير الجزاء على إفادتكم ويجزي الإخوة الكرام في مجمع البواردي الخيري في جنوب الرياض خير الجزاء على حرصهم على قمت من هذه اللقاءات والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا